Hiennah haldarilla, nahmeh huhtahad, لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تروتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلب وجها وبث منهما رجال كثير والنساء واتقوا الله الذي تسالون به الارham إن الله كان عليكم رقيبا يا Oh Kiitos kun to him do that أيها المسلمون علينا أن تكفي الله جل وعلا وأن نعلم أن تكفي النفسي ذنب العظيم بل هو من تثبر الكبائف وبعض هو a من دين ما لم يُصب ذمًا ما لم يُصب ذمًا حرامًا أجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون عباد الله إن السريعة إذا حرمت أمرا حرمت ذائعه والقرب والسائلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسيق أحدكم على أخيه بالحديث فإن الشيطانة ينزع وقال ما أشار على أخيه بحديث، فإن الملائكة تتلعن تنظر معاشر المسلمين الإشارة بالسلاح ولو كانت بحديثة أو مسكين فإنها كبيرة من الكبار فإن المسير بها تلعنه ملائكة الرحمن بل جاء في الصحيح الحديث جامل رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخلين إلى المسجدين أن يمسكوا نصالهم أي نماحهم حتى لا تؤذي المسلمين بطل صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يمسكوا بلع المسلماء أي أن يفجعهم أو يطوفهم فما بالكم بالقفل عباد الله رواه الترمذي أو أهم السنة من حديثها به رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن ينوع مسلم وعلى مأله المسلم أن لم صلى الله عليه وسلم أخبر عن رأت دخلت النار في هبة في جبة وهبة حبستها وأنه جر عظيم وأنه على خطر شديد على خطر شديد إن من أسباب الخطر أيها المسلمون. وعلى أن نسعى إلى إصلاح ما تبين من صدرنا على الحق وبالحق وبالحق, وبالحق وأنما المزافون قل ولا يجمع إلا المسلمون لا يجمعوا الحجج من الأحزاب أعلى من الأحزاب العصبية وإلا من منهم الله الذي ذكرهم الله بالقرآن الذي يجمع أيها المسلمون كتاب الرسالة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. على فهم الصحابة والتابعين يقول الإمام مالك لا يطلق آخر هذه الأمة إلا مما خلح به أول عام فمن أسمعه اليوم من دعاوة يتفرق وي من جهوية وحزبية وغير ذلك إنما هي من دعاوة جاهلية وقع ما وقع بين صحابين وهناك أصاريين والمهاجرين فقال أنصر مليال فقال المهاجر مليال المهاجرين فقال نبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة جاهلية وأنا بينكم فرقنا واحد ولفدنا واحد وكتابنا واحد فعلى الأمة أن تعوتك أرادت السلامة إلى كتاب ربها وسنة نبيها على فهو في هذه الأمة جاء بالسنة ابن عاصم أمين نبي صلى الله عليه وسلم قال هركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة كتاب الله وسنته أيها المسلمون إن من أسباب القتل والكتاب الخروجوا على ولاة الأمريك الخروج بالسلاح كما ناراه من فتيته زاغوا عن السلاح المسبقين فكفروا الحكومة واستباحوا دماء الضباط وجنود فاستباحوا دماءهم وسبكوا دماءهم وقتلوا وقتلوا تلقا وقتلوا أولئك الجنود إن هذا من دين الله بالشيء إن الله بسك إن هؤلاء قد شوه الإسلام حتى أن العالم ما تصار يصدر يكون مطمئ من الإسلام فصوروا الناس أن الإسلام دين قد وتفجير وتكفيق وتكفيق بالباضل وأن الإسلام إرهاب وإرهاب إنما عليه هؤلاء ضلال وضلاج أمكاه من أمامنا بل أمكاه مصوص الشريعة من الكتاب والسنة ويليس أهل الحق يبينون أمرهم ويطبخون أمرهم ويحتكون ستارهم إنها هنا لشر العظيم على الإستاذ والعباد على البلاد والعباد إذا حلموا بأرضه أدخلوا فيها التفسير ي... و... وخرجوا منها الأمن والأمان والاستقرار والإدميرات قتلوا أبنائنا قتلوا إخواننا قتلوا أفاءنا يأسنون المصلين، يخرجون من المساجد ومن المدابر فإذا هم يفجرونه، أهادى الإسلام مع أهل المسلمين. كلا والله. هؤلاء يقولون الدم الدم. لا والله. إن الإسلام انتشر بالحق وبالدليل والبرهان وال والبيان والأخلاق والمعاملة بالحسن اتباعه ثم كان الجهاد وثيله بعد ذلك. كتب جهاد ضاري أو سواجواش جهاد بسيط. فعلينا مع أهل المسلمين أن نقول لهؤلاء، فهذا خروج على ولاة أمير. وأيضا من أسلام الخرط والكتاب الدعوة إلى الاعتصامات والدعوة إلى المظاهرات فإن هناك من يدعو لها وينادي لها فلا يدفع الشر بالشر ولا تدفعوا لا يتال الشر بالشر ولا يبعد الشر بالشر ولا تدفع النار من هناك وسائل شرعية هناك وسائل شرعية أن صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم إنكم ستبقون أثارة البعدي ستبقون أثارة تأخذ فهم قبرون وتهضم أموركم هل قال لهم ابرجون هل قال لهم اعتصم هل قال لهم افعلوا كذا كذا والله وإنما قال اصبروا حتى تبقون على الحظ فاصبروا على زر الولاد وعلى زر الحكام أصم من أصول أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام في عقيدته الوصدية فعلينا أن نصبر إلى أهل المسلمون وعليل أن ننظر إلى المصالح والمباسم وأن ننظر إلى المآلات أن ننظر إلى العواقف فإن لا أعداء الإسلام لا يريدون أن تتقر هذه البلد فاتقوا الله جل وعلا واحفظوا دماءكم وحفظوا على أمنكم واستقراركم ولا مدى أن نرجع إلى ديننا أن نرجع إلى ديننا اليوم أصبح ندار البلد بالادواء بالأدوار وبالأمراض الدواء موجود العلاج موجود ألا هو كتاب الله أن نعوذ إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يخفف أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تباعتم بالعينة ورضيتم بالزعي وأخذتم أدناء البقري وزرقتم الجهاد صلت الله عليه ذلا لن يبعه حتى ترجع إلى دينكم فعلينا أن نرجع إلى ديننا إلى ما كان عليه الصحابة وتامعون وتامعون له بإخلاق علينا نرجع الصافي ما شرع الله جدا I'm <laughs> not A on o o اللهم <سؤال> اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر ذنبنا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي وسعت مثأمنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معرفنا اللهم اؤمننا في دورنا وارضنا اللهم اؤمننا في دوورنا وارضنا اللهم اصلح لا تأمرين اللهم اشهد لا يسجد من يخاف كبت فقير يا رب العالمين اللهم اشهد لا من يخاف كوكب فيك يا رب العالمين اللهم اننا نسالك الهدى والتطاع. اللهم صل على المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على ظهر واحفظ دينهم اللهم رد علينا رب الجليل اللهم اجعلنا الحق يا رب العالمين اللهم اجعل الحق يا رب العالمين اللهم اننا الهدى ووصدق ووصدق على محمد